مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده وقالوا فكذبوا عبده وقالوا مجنون وزدجد فدع ربه أنني مغلوب فانتصذ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 كذبت ثمود بالنذر فقالوا أَبَشَرًا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وتعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشذ فيعلمون غدا من الكذاب الأشذ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونزر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 ولقد راودوه عن ضَيْفِهِ فطمثنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتبذ